في قريتنا مسجد صغير ومعظم المصلين فيه غير متعلمين ويأم المصلين فيه صبي متعلم هل تبوز إمامته روى البخاري وغيره أن عمرو بن سلمة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين وجاء في رواية النساء أنه ابن ثمان سنين وجاء في رواية أحمد وأبي داود أنه قال فما شهدت مجمعا من جرم وهم قومه إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا بناء على ما تقدم يجوز للصبي أن يكون إماما لمن هم أكبر منه سنا وبخاصة إذا كان متميزا عنهم بالتفقه في الدين وهذا ما قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه أما الإمام مالك فقد كره أو منع ذلك في الفرائض وأما أبو حنيفة وأحمد فقد اختلفت الرواية عنهما والمشهور عنهما كما قال ابن حجر في كتابه فتح الباري أنهما يجوزان أن يكون الصبي إماما في النوافل كالتراويح والعيدين دون الفرائد لكن هذه التفرقة لا معنى لها لأن حديث عمر فيه أذان للصلاه ثم الامامه والأذان لا يكون إلا للفريضه دون النافلة والذين منعوا امامه الصبي أو كرهوها في الفريضة استندوا إلى أثر عن ابن مسعود بأنه لا يأم الغلام حتى تجب عليه الحدود أي حتى يكلف بالبلوغ وكذلك أثر مثله عن ابن عباس رواهما الاثرم في سننه وليس مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هما رايان لهما وفي مثل هذا المقام يقدم الحديث المرفوع على الكلام الموقوف على الصحابي والموضوع موضح في كتب كثيرة وخلاصته أن إمامة الصبي في الفرائض جائزة وصحيحة عند الشافعي ويمكن الأخذ به في الصبي يصلي بوالدته وإخواته وأخواته والتلميذ يصلي بزملائه لكنها غير جائزة عند الأئمة الآخرين والبالغ إن وجد هو أولى من الصبي والله أعلم